والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أ ن ز ل ن ا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 ويدخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك أ ص ح ا ب النار خالدين فيها